بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء والليل إذا سجاء وما قلنا ولالان خيرٌ لك من اولا وانا سوف ربك فانته سہد وأما فلا تنهر وأما بِنِعْمَةِ رَبِّكَ دِ